أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم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 وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً أَلَمْ تَقْرَؤُوا إِنَّ الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتمون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 وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 وأتينا عيسى بن مظيم البيانات وأيدهه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُ أَفَأَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبَتُمْ وَفَرِيقٌ تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم.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 بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب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 قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ آبَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَدَّمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْضَالِمُونَ وَإِذْ خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُلُمَاتِي نَاكَتَيْنِ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ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 أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون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 وما يكفر بها الا الفاسقون او وكلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون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 وَلَوْ نَّهَمُوا آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسُّوبًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا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 وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 فإنما يقول لهؤكذ فيكون وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْتَاتِنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَلِبًا ياتي لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصاري حتى تتبع ملتهم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 الناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين واذ جعلنا البيت مثابا للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا بَلَدًا مِنَ الْوَرْزُقِهِ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَامًا مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لاَ خِتَارٌ قَالَ وَمَا كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضَّرْهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ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 ما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا آمن نا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي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 فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون ولا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودنون صارا